عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن الحديث الرحمن عبد الترمذي وغيره هذا الحديث خرجه الترمذي وابن ماجة من رواية الأوزاعي وابن من عن قرة ابن رواه خرجه قرة هذا ماجة عن الزهري عن أ ب ي س ل م ة عن أ ب ي ه ر ي ر ة رضي الله عنهم وقال الترمذي غريب وقد حسنه الشيخ المصنف رحمه الله ل أ ن رجال إ س ن ا د ه ثقات وقره ابن عبد الرحمن بن حويل و وثقه قوم وضعفه آ خ ر و ن وقال البرر بن عبد البر هذا الحديث محفوظ عن الزهري بهذا الاسناد من ر و ا ي ة الثقات وهذا موافق لتحسين الشيخ له و أ م ا أ ك ث ر ا ل ا ئ م ة فقالوا ليس الإسناد الزهري علي النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا كذلك الثقات الزهري حسين هو بهذا هو رواه بمحفوظ وإنما محفوظ بن عن عن عن عن منهم مالك في ا ل م و ط أ ويونس ومعمر و إ ب ر ا ه ي م بن سعد إ ل ا أ ن ه قال من إ ي م ا ن المرء تركه ما لا يعنيه وممن قال إنه لا يصح إلا الإمام عن علي بن حسين مرسلاً الإمام أحمد ويحيى بن معين قطني لا علي مرسلا والبخاري والدار يصح ويحيى أحمد وقد خلط الضعفاء في إ س ن ا د ه على الزهري تخليطا فاحشا والصحيح ورواه وسلم فوصله وجعله من مسند بن علي وخرجه الوجه المرسل الله العمري الزهري النبي الله الحسين الإمام هذا علي صلى عليه علي حسين أحمد فيه أبيه في مسنده عمر من مسند من عبد عن عن عن عن بن بن بن وعمري ا ل ليس بالحافظ وخرجه أ ي ض ا من وجه آ خ ر عن الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعفه البخاري في تاريخه من هذا الوجه أ ي ض ا وقال لا يصح إ ل ا عن علي بن حسين مرسلا وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه أخر وكلها ضعيفة وهذا الحديث أصل ع ظ ي م من أصول ا ل الإمام أ أبو د وقد ب حكى ع م ر بن اداب ل ل ص ا ح ح عن أبي م م بن أبي زيد إ م م المالكية في زمانه أنه قال جماع قال ا في أنه آ د الخير و أ ز م ت ه تتفرع من أ ر ب ع ة أ ح ا د ي ث قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر فليقل خيرا أ و ليصمت وقوله صلى الله عليه وسلم من حسن إ س ل ا م المرء تركه ما لا يعنيه وقوله للذي اختصر له في ا ل و ص ي ة لا تغضب وقوله صلى الله عليه وسلم المؤمن يحب ل أ خ ي ه ما يحب لنفسه ومعنى هذا الحديث أ ن من حسن إ س ل ا م ه ترك ما لا يعنيه من قول وفعل واقتصر على ما يعنيه من ا ل أ ق و ا ل و ا ل أ ف ع ا ل ومعنى يعنيه أ ن ه تتعلق عنايته به ويكون من مقصده ومطلوبه و ا ل ع ن ا ي ة ش د ة الاهتمام بالشيء يقال يعنيه عناه إذا اهتم به وطلبه وليس ط ب ه و ل المراد أ ن ه يترك ما لا ع ن ا ي ة له ولا إ ر ا د ة بحكم الهوى وطلب النفس بل بحكم الشرع و ا ل إ س ل ا م ولهذا جعله من حسن الاسلام إ س ل م فإذا ح ن إ س المرء ترك ما لا يعنيه في الإسلام من الأقوال والأفعال فإن الإسلام يقتضي فعل الواجبات كما فعل من ترك ذكره يقتضي يعنيه في فإن سبق ف ي شرح حديث جبريل عليه السلام و إ ن ا ل إ س ل ا م الكامل الممدوح يدخل فيه ترك المحرمات كما قال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه、ويده. وإذا حسن الإسلام اختضى ترك ما لا يعني كله من المحرمات والمشتبهات والمكرهات سلم كله من من من حسن يعني ويده ترك وفضول المباحات التي لا يحتاج إ ل ي ه ا ف إ ن هذا كله لا يعني المسلم إ ذ ا كمل إ س ل ا م ه وبلغ إ ل ى د ر ج ة ا ل إ ح س ا ن وهو أ ن يعبد الله تعالى ك أ ن ه يراه ف إ ن لم يكن يراه ف إ ن الله يراه فمن عبد الله على استحضار قربه ومشاهدته بقلبه ه الله أو على استحضار قرب م ن و إ ط ل ا عليه ه ع فقد حسن إ س ل ا م ه ولزم من ذلك أ ن يترك كل ما لا يعنيه في ا ل إ س ل ا م ويشتغل بما يعنيه فيه ف إ ن ه يتولد من هذين المقامين الاستحياء من الله وترك كل ما يستحيا、منه. كما وصى صلى الله رجلا الله كل صلى عليه وسلم رجلاً أن يستحي وترك من منه من أن وصى كما ي س ت ح ي من رجل من صالحي عشيرته لا يفارقه وفي المسند والترمذي عن ابن مسعود مرفوعا الاستحياء من الله تعالى أ ن تحفظ ا ل ر أ س وما حوى وتحفظ البطن وما وعى ولتذكر ا الموت و ا ل ب ل ا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء قال بعضهم استحي من الله على قدر قربه منك وخف الله على قدر قدرته عليك وقال بعض العارفين إ ذ ا تكلمت فاذكر سمع الله لك و إ ذ ا سكت فاذكر نظره إ ل ي ك وقد وقعت ا ل إ ش ا ر ة في ا ل ق ر آ ن العظيم إ ل ى هذا المعنى في مواضع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 ولا أ ك ب ر إ ل ا في كتاب مبين وقال تعالى أ م يحسبون أ ن ا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وأكثر ما يراد بترك ما لا يعني حفظ من لغو الكلام يراد ما ما من لا اللسان يعني لغو حفظ كما أ ش ي ر إ ل ى ذلك في ا ل آ ي ا ت ا ل أ و ل ى التي هي في س و ر ة ق ا ف وفي المسند من حديث الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلة إسلام المرء قلة الكلام فيما لا وخرج الخرائطي من حديث ابن إن من حسن يعنيه من مسعود حديث وخرج قال أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إ ن ي مطاع في قومي فما امرهم قال له مرهم ب إ ف ش ا ء السلام و ق ل ة الكلام إ ل ا فيما يعنيهم وفي صحيح ابن حبان عن أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان في صحف إ ب ر ا ه ي م عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وعلى العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أ ن تكون له ساعات س ا ع ة يناجي فيها ربه و س ا ع ة يحاسب فيها نفسه و س ا ع ة يتفكر فيها في صنع الله و س ا ع ة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب وعلى العاقل أ ن لا يكون ض ا ع ن ا إ ل ا لثلاث تزود ل م ع ا د أ و م ر م ة لمعاش أ و ل ذ ة في غير محرم وعلى العاقل أ ن يكون بصيرا بزمانه مقبلا على ش أ ن ه حافظا للسانه ومن حسب كلامه من عمله قل كلامه ه إلا فيما ي ي ع ن وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عد كلامه من عمله قل كلامه إ ل ا فيما يعنيه وهو كما قال ف إ ن كثيرا من الناس لا يعد كلامه من عمله فيجازف فيه ولا يتحرى وقد خفي هذا على معاذ بن جبل حتى س أ ل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنآخذ نتكلم بما به قال سكلتك أ م ك يا معاذ وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إ ل ا حصائد أ ل س ن ت ه م وقد نفى الله الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال لا خير في كثير من نجواهم إ ل ا من أ م ر بصدقه او معروف أ و إ ص ل ا ح بين الناس وخرج الترمذي وابن ماجه من حديث أ م ح ب ي ب ة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل كلام ابن آ د م عليه لا له إ ل ا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر الله عز وجل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 أ ل ي س قد قال الله تعالى يوم يقوم الروح و ا ل م ل ا ئ ك ة صفا لا يتكلمون إ ل ا من أ ذ ن له الرحمن وقال صوابا وخرج الترمذي من حديث أ ن س قال توفي رجل من أ ص ح ا ب ه يعني النبي صلى الله عليه وسلم فقال, رجل يعني أبشر بالجنة فقال رسول ج بالجنة ل فقال يعني أبشر ر الله صلى الله عليه وسلم أ و ل ا تدري فلعله تكلم بما لا يعنيه أ و بخل بما لا يغنيه وقد روي معنى هذا الحديث من وجوه م ت ع د د ة عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعضها أ ن ه قتل شهيدا وخرج أ ب و القاسم البغوي في معجمه من حديث شهاب ا بن مالك وكان وفد على النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له م ر أ ة يا رسول الله أ ل ا تسلم علينا فقال إ ن ك من قبيل يقللنا ا ل ك ث ي ر ة وتمنع ما لا يغنيها و ت س أ ل عما لا يعنيها وخرج العقيلي من حديث أ ب ي ه ر ي ر ة مرفوعا أ ك ث ر الناس ذنوبا أ ك ث ر ه م كلاما فيما لا يعنيه قال عمرو بن قيس الملائي مر رجل بلقمان والناس عنده فقال له أ ل س ت عبد بن ي فلان قال بلى قال الذي كنت ترعى عند جبل كذا وكذا قال بلى قال فما بلغ بك ما أ ر ى قال صدق الحديث وطول السكوت عما لا يعنيني وقال وهب بن منبه كان في بني إ س ر ا ئ ي ل رجلان بلغت بهما ه م ا ا ع ب د ت أ ن مشيا على الماء فبينما هما يمشيان في البحر إ ذ ا هما برجل يمشي على الهواء فقالا له يا عبد الله كاي شيء أ د ر ك ت هذه ا ل م ن ز ل ة قال بيسير من الدنيا فطمت نفسي عن الشهوات وكففت لساني عما لا يعنيني ورغبت فيما دعاني إ ل ي ه ولزمت الصمت ف إ ن أ ق س م ت على الله أ ب ر قسمي و إ ن س أ ل ت ه أ ع ط ا ن ي دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل فسألوه تهلل فقال ووجهه بعض عن سبب مرضه في وجهه فقال ما من عمل أ و ث ق عندي من خصلتين كنت لا أ ت ك ل م فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين وقال مورق العجلي أ م ر أ ن ا في طلبه منذ كذا وكذا س ن ة لم أ ق د ر عليه ولست بتارك طلبه أ ب د ا قالوا وما هو قال الكف عما لا يعنيني رواه ابن أ ب ي الدنيا وروى أ س د بن موسى حدثنا أ ب و معشر عن محمد بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ و ل من يدخل عليكم رجل من أ ه ل ا ل ج ن ة فدخل عبد الله بن سلام فقام إ ل ي ه ناس ف أ خ ب ر و ه وقالوا أ خ ب ر ن ا ب أ و ث ق عملك في نفسك قال إ ن عملي لضعيف أ و ث ق ما أ ر ج و به س ل ا م ة الصدر وترك ما لا يعنيني وروى أ ب و ع ب ي د ة عن الحسن قال من ع ل ا م ة إ ع ر ا ض الله تعالى عن العبد أ ن يجعل شغله فيما لا يعنيه وقال سهل بن عبد الله التستري من تكلم فيما لا يعنيه حرم الصدق وقال معروف كلام العبد فيما لا يعنيه خذلان من الله عز وجل وهذا وفعل إسلامه يعنيه يعنيه كله فإذا الحديث ما لا المرء ما لا ما يدل على حسن يعني أن من من ترك ترك فقد كمل حسن إ س ل ا م ه وقد جاءت ا ل أ ح ا د ي ث بفضل من حسن إ س ل ا م ه و أ ن ه تضاعف حسناته وتكفر سيئاته والظاهر أ ن ك ث ر ة ا ل م ض ا ع ف ة تكون بحسب حسن الاسلام إ س ل م م ففي صحيح م عن عن أبي هريرة ل صلى الله عليه ل ن ب ي و س قال إ ذ ا أ ح س ن أ ح د ك م إ س ل ا م ه فكل ح س ن ة يعملها تكتب بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف وكل س ي ئ ة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل فالمضاعفة بعشر أمثالها لا بد منه والزيادة للحسنة على ذلك منه بعشر تكون بد بحسب إ ح س ا ن ا ل إ س ل ا م و إ خ ل ا ص ا ل ن ي ة و ا ل ح ا ج ة إ ل ى ذلك العمل وفضله ك ا ل ن ف ق ة في الجهاد وفي الحج وفي ا ل أ ق ا ر ب وفي اليتامى والمساكين و أ و ق ا ت ا ل ح ا ج ة إ ل ى النفقه ة و ي ش د لذلك ما روي عن عطية عن ابن عمر قال نزلت ما عمر ابن روي عطية عن عن من جاء بالحسنه فله عشر أ م ث ا ل ه ا في ا ل أ ع ر ا ب قيل له فما للمهاجرين قال ما هو أ ك ث ر ثم تلا قوله تعالى و إ ن تك ح س ن ة يضاعفها ويؤت من لدنه أ ج ر ا عظيما وخرج النسائي من حديث أ ب ي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ س ل م العبد فحسن إ س ل ا م ه كتب الله له كل ح س ن ة كان أ ز ل ف ه ا ومحيت عنه كل س ي ئ ة كان أ ز ل ف ه ا ثم كان بعد ذلك القصاص ا ل ح س ن ة بعشر أ م ث ا ل ه ا إ ل ى س ب ع م ا ئ ة ضعف و ا ل س ي ئ ة بمثلها إ ل ا أ ن يتجاوز الله وفي ر و ا ي ة أ خ ر ى وقيل له ائتنف العمل والمراد بالحسنات والسيئات التي كان أ ز ل ف ه ا ما منه الإسلام أسلم وتمحى أسلم وهذا يثاب بحسناته الكفر إذا سيئاته إذا سبق قبل بشرط أنه عنه لكن يدل على في أ ن يحسن إ س ل ا م ه ويتقي تلك السيئات في حال إ س ل ا م ه وقد نص على ذلك ا ل إ م ا م أ ح م د ويدل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود قال قلنا يا رسول الله أ ن ا خ ذ بما عملنا في الجاهليه ة قال أما من أحسن منكم في الإسلام فلا أحسن من منكم في يؤاخذ ب ا أساء ومن أخذ بعمله في الجاهلية في وفي ا ا ل ل إ س م و صحيح مسلم عن عمرو بن العاص قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اسلم اريد ان اشترط قال تشترط ماذا قلت ان يغفر لي قال اما علمت ان الاسلام يهدم ما كان قبله وخرجه ولفظه إ ن ا ل إ س ل ا م يجب ما كان قبله من الذنوب وهذا محمول على ا ل إ س ل ا م الكامل الحسن جمعا بينه وبين حديث ابن مسعود من ص د ق ة أ و ع ت ا ق ة أ و ص ل ة رحم افيها أ ج ر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ س ل م ت على ما أ س ل ف ت من خير وفي ر و ا ي ة له قال فقلت والله لا أ د ع شيئا صنعته في في الكافر الجاهلية يدل إلا الإسلام وهذا حسنات إذا فقال مثله على أسلم صنعت أن يثاب عليها كما دل عليه حديث أ ب ي سعيد المتقدم وقد قيل إ ن سيئاته في الشرك تبدل حسنات ويثاب عليها أخذا من قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون عليها التي أخذا تعالى لا الله إلها النفس الله مع آخر من حرم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 وقد اختلف المفسرون اختلف في هو ذ ا التبديل على ق ل ي ن في م م من ن ه هو قال ف الدنيا بمعنى أ ن الله يبدل من أ س ل م وتاب إ ل ي ه بدل ما كان عليه من الكفر والمعاصي ا ل إ ي م ا ن و ا ل أ ع م ا ل الصالحه ة وحكى ذ ا القول وحكى وعطاء و ق ت ا د ة والسدي و ع ك ر م ة قلت وهو المشهور عن الحسن قال وقال الحسن و أ ب و مالك وغيرهما هي في أ ه ل الشرك خ ا ص ة ليس هي في أ ه ل ا ل إ س ل ا م قلت إ ن م انما يصح هذا القول على أ يكون التبديل ك الآخرة في سيأتي قيل وأما إن قيل إ ن ه في الدنيا فالكافر إ ذ ا أ س ل م والمسلم إ ذ ا تاب في ذلك سواء بل المسلم إ ذ ا تاب فهو أ ح س ن حالا من الكافر إ ذ ا أ س ل م قال وقال آ خ ر و ن التبديل في ا ل آ خ ر ة جعلت لهم مكان كل س ي ئ ة ح س ن ة منهم عمرو بن ميمون ومكحول وابن المسيب وعلي بن الحسين قال و أ ن ك ر ه أ ب و ا ل ع ا ل ي ة ومجاهد وخالد سبلان وفيه موضع إ ن ك ا ر ثم ذكر ما حاصله أ ن ه يلزم من ذلك أ ن يكون من كثرت سيئاته أ ح س ن حالا ممن قلت سيئاته حيث يعطى مكان كل س ي ئ ة ح س ن ة ثم قال ولو قال قائل إ ن م ا ذكر الله أ ن يبدل السيئات حسنات ولم يذكر العدد كيف تبدل فيجوز ان معنى تبدل مئة ومن عمل ألف سيئة حينئذ حسنة حسنة سيئة ألف ألف أن ألف تبدل فيكون من قلت سيئاته أ ح س ن حالا قلت هذا القول وهو التبديل في ا ل آ خ ر ة قد أ ن ك ر ه أ ب و ا ل ع ا ل ي ة وتلا قوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير بينها وبينه بعيدا وما عملت من سوء تود لو ما عملت من محضرا عملت من أمدا تجد كل نفس أن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 ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أ ح د ا ولكن قد أ ج ي ب عن هذا ب أ ن التائب يوقف على سيئاته ثم تبدل حسنات قال أ ب و عثمان النهدي إ ن المؤمن يؤتى كتابه في ستر من الله عز وجل ف ي ق ر أ سيئاته ف إ ذ ا ق ر أ تغير لها لونه حتى يمر بحسناته ف ي ق ر أ ه ا فيرجع إ ل ي ه لونه ثم ينظر ف إ ذ ا سيئاته قد بدلت حسنات فعند ذلك يقول هاؤم اقرءوا كتابيه ا وفي صحيح مسلم من حديث أ ب ي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ن ي ل أ ع ل م آ خ ر أ ه ل ا ل ج ن ة دخولا ا ل ج ن ة و آ خ ر أ ه ل النار خروجا منها رجل يؤتى به يوم ا ل ق ي ا م ة فيقال اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا فيقول نعم لا يستطيع أ ن ينكر وهو مشفق من كبار ذنوبه أ ن تعرض عليه فيقال له ف إ ن لك مكان كل س ي ئ ة ح س ن ة فيقول يا رب ي قد عملت أ ش ي ا ء لا أ ر ا ه ا هاهنا قال فلقد ر أ ي ت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ف إ ذ ا بدلت السيئات بالحسنات في حق من عوقب على ذنوبه بالنار ففي حق من محى سيئاته ب ا ل إ س ل ا م و ا ل ت و ب ة النصوح أ و ل ى ل أ ن محوها بذلك أ ح ب إ ل ى الله من محوها بالعقاب ا ن عن أبي العنبس عن أبيه عن موسى وسلم رسول صلى عليه أبي أبيه أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمنين أ ق و ا م أ ن ه م أ ك ث ر و ا من السيئات قالوا بم ا يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات وخرجه داود موقوفا وهو أشبه من المرفوع ويروى طريق الزهري هريرة أبيه أشبه ابن حاتم سليمان العنبس أبي أبي أبي أبي من عن عن عن من مثل هذا عن الحسن البصري أ ي ض ا يخالف قوله المشهور إ ن التبديل في الدنيا و أ م ا ما ذكره الحربي في التبديل وأن من قلت سيئاته يزاد في حسناته ومن وأنه أبي من حسناته من حسناته مكان حسنة قلت يقلل كل سيئاته كثرت سيئاته سيئة يزاد في فحديث أبي ذر صريح في رد هذا وأنه يعطى هذا رد ذر و أ م ا قوله يلزم من ذلك أ ن يكون من كثرت سيئاته أ ح س ن حالا ممن قلت سيئاته فيقال إ ن م ا التبديل في حق من ندم على سيئاته وجعلها نصب عينيه فكلما ذكرها ازداد خوفا ووجلا وحياء من الله و م س ا ر ع ة إ ل ى ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة ا ل م ك ف ر ة ك م الا ق ا ت ع ل إلا من تاب وامن وعمل عملا صالحا وما ذكرناه كله داخل في العمل الصالح ومن كانت هذه حاله ف إ ن ه يتجرع من م ر ا ر ة الندم و ا ل أ س ف على ذنوبه أ ض ع ا ف ما ذاق من حلاوتها عند فعلها ويصير كل ذنب من ذنوبه سببا ل أ ع م ا ل ص ا ل ح ة م ا ح ي ة له فلا يستنكر بعد هذا تبديل هذه الذنوب حسنات وقد وردت أحاديث صريحة في أن الكافر إذا أسلم وحسن فروة أحاديث تبدلت سيئاته في الشرك حسنات فخرج الطبراني من حديث عبد صريحة الكافر الشرك فخرج الطبراني الرحمن بن جبير بن نفير سيئاته حسنات أن أسلم أبي إذا إسلامه في في من بن بن عن شطب أ ن ه أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أ ر أ ي ت رجلا عمل الذنوب كلها ولم يترك ح ا ج ة ولا د ا ج ة فهل له من ت و ب ة فقال أ س ل م ت قال نعم قال فافعل الخيرات واترك السيئات فيجعلها خيرات الله لك خيرات كلها قال وغدراتي وفجراتي قال نعم قال فمازال يكبر حتى توارى وخرجه من وجه آ خ ر ب إ س ن ا د ضعيف عن س ل م ة بن نفيل عن النبي صلى الله عليه وسلم وخرج ابن أبي حاتم نحوه من حديث مكحول مرسلة وخرج الحديث الأول وعنده مرسلا البزار ابن حاتم الحديث أبي من حديث عن أ ب ي طويل شطب الممدود أ ن ه أ ت ى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمعناه وكذا خرجه أ ب و القاسم البغوي في معجمه وذكر الصواب وسلم طوي شطب والشطب في اللغة الممدود الرحمن جبير نفير مرسلا رجلا أن أن أتى عن بن بن النبي الله اللغة صلى عليه عبد شطب في فصحفه بعض الرواه وظنه اسم رجل